العنق هو الرقبة استطاع طول العنق أي أنه رقبته شيء من الطول وقال بعض العلماء استطاع في العنق النور والجبء ممكن أنه طول العنق أو أنه النور يعني أنه يكون فيه حسن الطول وفيه النور هكذا في عنقه سطح في لهيته كثافه الكثافه كثره في الكفار يعني ان لهيته كثير ولكنه ملتف بعضه بعض ومجتمع بعضه الى بعض ازج اقرا هكذا رسمته الازج متقوس الحاجبين وقيل اطول الحاجبين وزقتهما وصبوقهما الى مؤخر العين امنت الله تعالى هذا الحاجب الشعر الذي في اسفل الجبهه محاذي للعين حكمه عظيمه ولهذا يوجد حتى في الطفل من حين يولد الطفل يكون في هذا الشعر وإله لتنبت ويثبت ولا يطول عادة له هد الحكمة هي أنه يتلكهما تساقط من الاتراب أو من الغبار على الوجه أو من الشعار أو نهوه حتى لا يصل إلى العين الحكمة زيادة على انه جمال. وزيمة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أزج الحاجبين إما إن أنه متقوس أن الحاجب له طرفاني كأنه قوس أن نسف دائرة يعني كأن حاجبه نزل من طرفي الحاجب في كل من العينين. ويفسر الازج بالطول اي طويل الحاجبين يعني انهما طويلان ويفسر ايضا بالدقه أنهما دقيقان ويفسر بالسبوق اي انهما سابقان الى مؤخر العين ان الحاجبيه أقد استطال في وجهه في اعلى جميع اسفل جميلة هكذا انه أزج اقرا الاقران المتصل احد الجانبين بالاخر هكذا جاء هذا السلام انه اقرا معنى ذلك ان الحاجبين قد تلاقيا امتد الحاجب الى ان وصل الى الحاجب الثاني كل منهما امتد ولكن شرح هذا الحديث ابو عبيد صاحب غريب الحديث ولما شرح قال انه لا يعرف افي سوره النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اقرا الحاجبين الا في هذا الحديث والمعروف افي سوره صلى الله عليه وسلم انه لا اقرن بين حاجبين بل إنه أبلج الحاجبين هكذا والأبلج مثل ما يتر أي أنه منفصل بين حاجبيه فاصل وهو الذي يحادي الأنف هكذا إن صمت فعليه الوقار ما دام صامتا عليه الوقار والخيبة إن تكلم سما علاه علا البهار السما يعني ارتفع وعلى برأسه على فلبهار هكذا السما يعني, يعني على برأسه سما به اي ارتفع بكلامه على من حوله من جلساء اصل السمو الارتفاع ويسمى السقف سمع في قوله تعالى فالياندل بسبب إلى السمع يعني إلى السقف كل شيء ارتفع بأنه يقال سمع يعني تقول إن تكلم سمع على أهل بها يعني سمع وعلى أهل بها البهاء هو الوقار أجمل الناس وأبهاه من بعيد هكذا يعني من من بعيد أرآه أجمل الناس وأبهاهم وأهلاهم وأهسنهم من اذا إذا وصل أهد من كريم أرآه أرآه بهذه الصفة أهل الناس وأهسنه من قريب احفل المنطق أي سلامه إذا تكلم وإذا كلامه هلو. أي يستلد به من يسمعه فصل إلى نظر ولا هدر الغصل إذا استرت الغصل بقولها لا نظر ولا هدر أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل الهجر الكلام الكثير يعني ان الذي يخسر السلام يسمى كلامه هجر وهو مما يعيبون به كثره الكلام الذي لا فائده خصوصا الذي يتكلم عند الانسان ثم يعيبه بغيبته فيخذر منه ولهذا في القصيدة الزينبية يقول فيها خير في الدمر أم تملك خلو اللسان وكلبه يتلهب يلقاك يهلف أنه بثواثق وإذا توارع أنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ التعلم فالكلام الذي يكون حسنا هو الذي ليس نزر ولا هذر ليس قليل يعني يفسر الصمت ولا هذر أي يفسر الكلام الذي لا فاعلة فيه كأن منطفه خرزات خرزات نظر انتهجرت هكذا يعني أنه, أنه يتكلم بالكلام بكلام القليل تقول آئسة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكون يسر الكلام يعني يستمر به الكلام بسرعة لو أده الآد للأحصى يعني كلامه لو أن إنسانا أخذ يعده كلمة كلمة لست طائم يعده وكذا الخرجات هي النظام الذي يوضع فيه الرقبة النساء يجعلنا خرجا في سلك ويقلدنه في الرقاب فاوصلت كلامه انه خرزات نظم تحدرت اذا قطعت ذلك السلك تحدرت الخرزات من ذلك السلك ربعه لا من طول ولا تقتحمها اين من قصر هكذا يفسر الرائع الربعة بأنه المتوسط أي خلقته متوسطة ليس الطويل بائن فينظر إليه من طوله ولا تكتهمه العين من قصب يعني أنها لا تحتكر العين الا تصله هكذا قالوا لا, لا تقتحمه اي لا تزدريه ولا تحتقره الا تصله اي لا تزدريه وتتجاوزه الى غيره بل تهابه وتقبله هذا معنى أنظر, إن انظر الثلاثه واحسنهم قدرا ليس معناه رفقاء الثلاثه يعني ثلاثه الاقسام الطويل والقصير والوسط أنظرهم يعني الوسط الذي ليس بالطويل ولا بالقصير له رفقاء يعني كان معه ارض ثلاثه ابو بكر وامر بن فهيرة وابن رأيك الذي هو دليل أروه قائل يحفون به يعني أنهم هفون هؤلاء أي مه به اذا قال أنصتوا لقوله أنصتوا استمعونا بسلامة ولا يعلمون وهو يتكلم رايتابونا سلاما إن أمر أتداروا لامره اسرع لامتثال أمره محفوظ محسود لا عابس ولا مفند فسر المحفود انه المخدوم يعني انه مخدوم يخدمه رفقته وفسر المحسود بانه الذي يجتمع الناس حوله هكذا محبوظ محسود أنظر الناس يعني أنه أنظر الثلاثة أي أحسنهم أحسنهم منظرا لا عابس الابس الكالح الذي هو كالح الوجه الذي يجدر من صفته ولا مفند المفند المنسوب إلى الجهل وقله العقل او الكذب التكذيب ومنه قوله والد يوسف اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندوني ان تكذبوني لهذا الاثر كلام ام المعبد اراه البغوي في شرح السنه وفي الانوار أبي شمائل النبي المختار وكذلك رواه الهاكم المستدعث وصحها وآفقه ذهبي وذكره ابن كثير في البداية والنهاية وذكر أن قصة من أبد مشكورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وذكر أيضا السيوط في الفصائص الكبرى هذا هو مشهور ثم ذكر أيضا حديثا عن أنس ابن مارك الأنصار رضي الله عنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رابعه من القوم ليس بالطويل الجائم ولا بالقصير المتردد هكذا الطويل يسمى أباء القصير الذي يتردد بعضه بلا الربعة الوسط وتقدم أيضا أيدي سلام عم المعبد وصفت الربعة بأنه لا باء من طول ولا تكاهمه العائنة ام انقصر فاتبعها يقول انس كان رابعه من, من القوم ليس بالطويل البائل ولا بالقصير المتردد ازهر اللون الزهر السفو اللون الذي ليس بالابيض الابهر ولا بالاعدم الادمه هي السواد والأنهر هو الغرص أي ليس بياضه ساقعا كالغرص ولا, ولا فيه سواد يعني في بدنه يبال هو بينهما وصف بعض الصحابه انس رضي الله عنه لما سألوه هل هو كالسيف وجهه فقال لا بل كالقمر وصفوا عراسة يد موسى الذي جاء الله آية وأدخل يدك في جايدك تخرج بيضاء من غير سوء إذا أدخلها تكون يد عادية فإذا أدخلها لما أخرجها انطلبت بيضاء من غير سوء كأنها بلقة قمر أي من غير برأس بآكد كونه أزهر اللون يعني متوسط ليس بالأبيض الأنهق الذي هو شبه البرأس ولا بالادم أي اسود كذلك أيضا شعره ليس بجعد ولا قطط أي شعر الرأس الجعد الجعد هو الذي يتعقد شعر الراسع يقال تجعد شعر الراسع ان يتعقد كل شعرة الى أصلها والقطط اللين الطويل ولا سبق السبق المتدلي الرجل الشعر ان انه يرجله ويسبحه في هذا الحديث أما الرجل في الصحيحين كذلك يقول هند ابن أبي هالة رجل اسمه هند ابن أبي هالة من تمين كان رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبيه النباش ابن زرارة أكان هند قصيها أبليغا أقتل مع علي رضي الله عنه يوم الجمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفخما أمفخما يتلألع وجع تلألع القمر ليله البدر أطول من المربوع اقصر من المشذب معنى فخما مفخما يعني عظيما معظما نقل ابو عبيد ان الفخامة في الوجه نبله امتلاؤه مع الجمال والنهابه اي انه كان عظيما معظما في الصدور والعيون ولم يكن خلقه في جسمه ضخما فليس الضخامة ايها الاخوه الكبر يقول فخما مفخما يتلالا ويجعل تلالا الكمال ليله البدر اطول من المربوع وأقصر من المشذب المشذب الطويل يعني اقصر من المشذب الذي هو طويل واطول من المربوع الذي هو قصير يقول عظيم الهامه ألهامة الرأس رجر الشعر أي شعره يتدل رجلا إن انفرقت عقيقته غرق العقيقة الشعر الشعر الذي مقدم الرأس على الناصره يسمى عقيقة إذا انفرقت فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنين إذا هو وفره فغالبا انه له شعر إلى شهنة الأذن يقول أزهر اللون واسع الجبين الزهر يعني البهاء واسع الجبين الجبين الجبهه الزج الهواجب كما تقدم يعني أنهم متواصلان أو قريبا ساء سوابر في غير قرن يعني انه ان سعر ان حاجبيه سوابر ليس مقترمين بينهما عرق يجره الغضب اي بينهما فاصل يجره الغضب يعني كانه الى غضب ظهر في وجه اثر الغضب أقنى الارنين هو رأس الأنف والأقنى الطويل يعني طويل الرأس الأنف ودقيقه راس الأنف مقدمة يسمى الأرنبة فالأقنى الذي يطول ودقه ارنبته وهجب في وسطه يعني في وسطه ارتفاع يعني في الأنف أكنا الأرمين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم الذي يتأمل لم يتأمله يحسبه أشم يعني من طول يطول أرنبت أنفه كث النهية أي كثيرها أدعج العينين كما تقدم أن الدعج هو سواء شدة سواء العينين سهل الخدين الخدين جانب وجانب أي الوجه أي أنها لينة ظلي علفا كأن ظل ألفا يعني وسطه أشمل مفلق الأسنان ظلي علفا أي واسع علفا وهو الدليل الفصاحه الاشنب الشنب في الاسنان تهدد اطرافها مثلج الاسنان اي بين كل سنين فرجه تسمى فلج وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفلت للنساء ويقول لعن الله المتفلجات الانفسن هي التي تحك ما بين السنين حتى يكون بينهما فرجه مفلج الاسنان خلقه الدقيق المشربة الشعر المستدق ما بين اللبنه الى السره يسمى مشربة اللبنه هي النهر تقدم ان له شعر دقيق يبدأ من النهر إلى السرة المصر متشعر مستق ما بين اللبة إلى السرة هذا نعنا بقيك المصر الله عنقه جيد دمية في صفاء الفضة هكذا معروفا الجيد في قوله تعالى في جيدها قبل الجيد هو العنق الرقبة الدمية تتعرفنا الدمية التي هي الصورة الصور هذه التي للأطفال تسمى دمية يجيد دمية في صفاء الهضة عنقه صافي كأنه فضة معتدل الخلق يعني ان خلقه وسط معتدله ليس بالطويل ولا بالقصير باذن متماسكه هكذا قيل الباذن باذن اي عظيم البدن يعني انه اعتامل البدن ليس نهينا كثيرا ولا سمينا عظيم البدن بل هو بعدنا متناسقا سواء البطن او الصدر اي بطن هو صدره مستويان ما انه متناسق لهم أليس مسترخي فكونه سواء البطن الصدر يريد أن بطنه غير مستفيل يعني ليس مستد... ممتد البطن بطنه مساوي لصدره صدره عريض وكذلك بطنه مساوي له هذه من الصبات من ذوها نسيه الصدر يعني صدره منشوها عينك ساويه ابائي بما بين المنكبين كما تقدم المنكب هو طرف الكتف يعني انه متباعد ما بين المنكبين ظهما الكراديس التي هي رؤوس الكتفين انور المتجرد النور ينده به من وصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط أي من لبته التي هي يتغره إلى سرة شعر دقيق كالخط عاري الثديعين والبطن أي ليس ثديعه بارزين وليس بطنه بارزاً عاليه الجيل والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين على الذراعين شعر والقدمين عليهما ايضا شعر سائل الأطراف الأطراف الايدي والارجل وال... اي انها سائله السبق القصر السبق المتدلي هكذا السب القصب خمصان الاخمصين نسيء القدمين ينبع عنهما الخمصان الاخمص مرتفع من الارض عن باطن القدم اراد ان ذلك مرتفع منها وقد رؤيا بخلاف ذلك جاء في الحديث أن الشراك شراك النعم الذي يربط على الأخمص أتعرف أنه قدم في وسطها في داخلها مرتفع هذا المرتفع الذي لا يصل إلى الأرض يسمى الأخمص وهو من حسن خلق الله تعالى حتى الإنسان يقدر ان يقلل قدميه ويطوي احدهما فلذلك جعل الله له هذا الاخمص فذكر انه خمصان الاخمصين يعني مرتفع الاخمصين مسيح القدمين يعني باقي القدم املس ينبو عنهما الماء إذا غسلهما ينبن إذا زال أكلأ هكذا إذا وضع الماء على القدمين ينصب من سبابا يمر سريعا للإستوائهم وإملاسهم السائل الأطراف إذا زال أكلأ يعني كأنه إذا مشى ينقل أمتلاء يحق تكفؤا خطواته كانه يتكفىء يمشي هونا علمه القران في قوله تعالى عباد الرحمن الذين ينزلون على الارض هونا ذريع المشيئه يعني انه ليس سريعا وليس بطيئا اذا مشى كانما ينحطون صبب يعني كانه ينزل مكان مرتفع. إذا التمثل ثمت الجميع خافب الطرف قوله يخطو التفئا أن أي أنه يمتد في مشته يمشي في رف ليس لمختار وقوله ينحط من صبر أي مكان مرتفع خافب الطرف أي نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء يحفظ طرفه ويغضه الله تعالى أمر بذلك يقول المؤمنين يغضون من أبصارهم وكل المؤمنات يغضون من أبصارهم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء أجل نظره الملاحظة أكل ما ينظر يحجق اذ انه يلاحق يسوق اصحابه اذا مشى كانهم يساقون بمشيئه يبدا من لقيه بالسلام ويحث امته على ان يبداوا بالسلام هذا الاثر او هذا الحديث عن هند بن ابي هاله رواه في الشمائل والطبراني في المنجم الكبير وابو نعيم في دلائل النبوه وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرف السنه ذكر الالباني انه تفرد به التنوير ورواه الطبراني والبيقي وذكر ان له علتان يقول وقد اخرجت له شاهدا لطرفه الاول ورواه البيهقي في الدلائل من طريق اخرى ويقول البيهقي ما رايت احدا لينه ولا والسكه فبكل حال فانه ان كان حديثا ضعيفا ولكن هذه الصفات قد يشهد لها بقية الصفات التي والأحاديث الأخرى والله أعلم سنة الله عليكم ماذا سيقول قضية الشيخ كيف نجمع بين قول علي بن أبي طالب شئن وكفين وقدمين وبين قول أحد الصحابة ما, مس ما مسست ديباج ولا حريرة علينا من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا أكونه شفينا يعني في ظاهر الكف فإن الكاس يطلق على الباطن وعلى الظاهر فيمكن ان اظاهر القنوس او لعله احيانا ياتي من ويكثر من ان يجهنها بزيت عنه يهوى حتى تكون لينا فحص الله يقول هل التقلص للرجال جائز فعل ذلك لا يجوز اما اذا كان خلقه فانه جائز فلا يجد ان يفنج بين أسنانه رجل أو مرأة أحساكم يقول نريد إفادتنا بفوائد تعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والأجور مترتبة على ذلك نعرف بذلك ان الله تعالى اختار له أفسن الخلقة أتمها وأفضلها وما تضمنته هذه الاحاديث من صفة خلقته صلى الله عليه وسلم وإذا رأينا من يشبهه نقول هذا شبيه أبي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر جارف الفتر أعجدا من الصحابة وأبناء الصحابة يقولون إنه يشبه فلا رفع أبا الصحابه الحسن وقال أبي أبي شبيه بالنبي ليس شبيهاً بأله وعلي يغفق يعني أن الحسن شبيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من كان شبيهاً به وغيره انه إذا وجد من يشبهه بأعلى الأصفات فإنه ليس جليل على أن الله خلقه ويهسن في القنة. أحسن يقول من زاد في الألفاظ الوائدة في الصلاة مثل قولهم بعد الركوع ربنا ولك الحمد والشكر فهل يجوز هذه الزيادة هذا هو يسأل أولا أنك تقتصر على المأهور الشكر له مساء من اخر أحسن الله يقول ما ثابتكم أنا فأنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا احمر البعث ولقي القوم القوم اتقينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسخى الناس ماسوا إلى شيئا قط فقال لا وكان احلم الناس وكان أشد حياء من العذراء في خدرها لا يثبت بصره في وجه أحد وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا, إلا أن تنتهت حرمات الله فيكون لله ينتقم وإذا غاضب لله لم يقم لغضبه أحد والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد في الحق واحد وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه تركه وكان لا يأكل مستكئا ولا يأكل على حوان ولا يمتنع من مباح ان وجد ثمرا أكله وان وجد خبزا أكله وان وجد شواءا أكله وان وجد خبز أو شعير أكله وان وجد لبن استفابه أكل البطيخ بالرطب وكان يحب الحلواء والعسل قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير وكان يأتي على آل محمد أشاه والشاران لا يوقد في بيت من بيوته نار وكان قوتهم التمر والماء يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ويكافئ على الهدية لا يتأنق في معتر ولا ملبس يأكل ما وجد ويلبس ما وجد وكان يقصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويربث خلفه عبده أو غيره لا يدع أحد يمشي خلفه ويقول خلّ ظهري للملائكة ويلبس الصوفا ويمتعذ المخصوف وكان أحب اللباس إليه الحضرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض وخاتمه فضة فصه منه يلبسه في حنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر وكان يأصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبا ان يأخذها واختار الأخرة عليها وكان يذكر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا مع أنه كان متواصل الأحزان دائما الفكر وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهه يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ولا يطوي ولا بشره عن أحد ولا يجهو عليه يرى اللعب المباح فلا ينكره يمزح ولا يقول إلا حقا ويقبل معذره المعتبر إليه له عديد وإماء لا يرتفع عليه في ماكل ولا ملبس لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهمه منه رعى الغنم وقال ما من نبي إلا وقد رعاها وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما مسست جو ولا حريرا الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحه قط كانت اطيب من رائحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف قط ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا ولا لشيء لم افعله الا فعلت كذا وكذا قد الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز وهو امي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر نشأ في بلاد الجهر والصحاري آتاه الله ما لم يؤتي أحدا من العالمين واختاره على جميع الأولين والآخرين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 التي يتادب بها المسلم العاقل ويمدح على التادب والتخلق بها وانما الأمم الاخلاق كما قال ذلك بعض الشعراء فانهم وذهبت اخلاقهم ذهبوا فكان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فقال الله تعالى وَإِنَّكَ لَا لَا خلق عَظِيمٍ هذا الخلق يتأجب وتخلق به منذ أن أنبعه الله وهو يتخلق بهذا الخلق أو قبل ذلك منذ أن أخرج وأكل في هذه الحياة وهو يتعذب بهذه الأداب ويتخلق بهذه الأخلاق أجاب الله عليها سمعنا قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت أن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن يعني يتعذب بآدابه ويتخلق بأخلاقه القرآن استمل على محاسن الأخلاق وعلى محاسن الآداب استمل على كل خلق حسن من هذه الأخلاق التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وصف بها الكثير من الأمة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وتعذبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه أفمن الأخلاق الشجاعة أروي عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكى الناس ولقد هزئ اهل المدينة في ليلة بصوت سمعوه فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة فرده مطال لن تراؤوا لن تراؤوا وإن وجدناه يعني هذا الفرس الذي ركبه سمعوا حيئة في طرف المدينة وأصواتهم ظنوا أنها حربا وان أن هذه الأصوات تدل على حرب هناك أو أدل أي ففزعوا الثاني أول ما فزع النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس الذي لأهدي طلحة أركض الفرسة حتى وصل إلى المكان الذي ذلك فجعل ذلك الصوت ولم يجد شيئا ورجع واستقبله الناس متوجيين لذلك الصوت فردهم وكان لن تراعوا إلا رأى عليكم كذلك ذلك عياذ الحديث أدليل على شجاعته وجرأته وإقدامه فأخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاق حسنة جمع العلماء يا كهيرا فالبخاري في كتاب المناقب المصحيحة فيه باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في صحيح مسلم وكذلك في السيرة النبوية وكذلك للترمذي رحمه الله كتاب مطبوع اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاخلاق والاعداب التي تادب بها هذا الاذان عن ابي رضي الله عنه قال كنا اذا اشمر الباس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أرواه الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقال البراء رضي الله عنه يكوننا والله إذا امروا البأس نتقي به وإن الشجاع منا إلى الذي يحابي به يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا في صحيح مسلم وهذا دليلا على جرأته في يوم الفنائن لما اكثر المشركون من الرمي بالسهام انهزم كثير كما قال الله تعالى اذ اعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا ثم وليتم من بريء ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين بقي النبي صلى الله عليه وسلم هو على فرس وهو يتقدم ويقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب يدل على نفسه ذلك لان الله امره وعصمه قوله تعالى والله يعصمك من الناس ومع ذلك ييسر بنفسه ولكن الله تعالى نصره امره باخذ قبره من تراب ورمها في وجوه القوم وقال شاهد في الوجوه فلم يدالوا في ضعف رضاة إلى أن هزموا فهذا دليل على أنه كان أشجع الناس كذلك السخاء كان أسخى الناس الناس إلى شيء قطوها فقال لا كان يعطي أعطى انا لا يخشى الفقر اعطى كوم رجلا من بين جبلين الم يقسم الغنائم ورجع الىكم وقال يا أسلموا اسلموا فان محمدا يعطي اعطى انا لا يخشى الفقر وصف ابن عباس رضي الله عنه بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان فله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من أبليه المرسلة أجود كثرة الأطاء والسخاء أهدي إليه مره فله ثوب من إجار أو رداء من ردا نفوه و لبسه محتاجا اليه فقال له رجل ان اصحابه اقتنيها يا رسول الله ففعل ذلك فدخل بيت اول طوائف و بها اليه إلامه بعض الناس قالوا اتساله وأنت تعلم انه لا يرد سائلا وقال ما سألتها إلا لتكون كفنا كفني وكانت كفنة, كفنة. وأعطى يوم قسم غنائم هنين كثيرا فأعطى الأكرى بن هابس مئة من الإبل وعينة من حصن مئة من الإبل وأعطى عباس ابن مرداس السلمي أطافوا دون ذلك فتأنه وجد وأنشع يقول أتجعلنا هذيونه بالعباد أبين أعينة والأقرعي وما كان حصن ولا هابس يفوق عن مرداسا في مجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن يفض اليوم لا يرفعي فقال كملوا له هكذا يعطي عطاء يعجز عنه الملوك وكان أهلا الناس الفيلم هو التؤادة والتأني وعدم العجلة فالحليم هو الذي لا يعجل ولا يسارع بالغضب ولو حصل منه ما حصل ولو حصل عليه ذكر أنه جاءه مرة اعرابي فجاب من ورائه بردائه حتى أثر الرداء في حلقه أو في رقبته وقال أعطني يا محمد ما أطاك الله أستفت إليه ولم يأخذه ولم ينتقم منه عند ذلك أمر له بشيء هذا من الفلم وكذلك ايضا أتان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به هذا الفلم يحلمون أن منعساء إليهم أثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمدها بعض الأخلاق أمدها الواصل قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت راحمه وصلها و ارشد الى ذلك وقال ان تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن ظلمك كل هذا من الذي يحسن بالإنسان أن يتهلى به وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد الصرعه، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يعني الذي إذا غضب ملك نفسه ملك لسانه فلم يتكلم بسوء وملك يده فلم يبقش بأحد من أغضبه او من أساء إليه هذا من آثار الفلب فكان أهل من الناس كذلك من الآداب الحياء الحياء خلق حسن يهمل على كل ما يجمل ويزين وعلى ترك كل ما يدنس ويشين والذي نزع عنه الحياء الا خير فيه فقال صلى الله عليه وسلم ان مما أدرك الناس ان امتلا من نبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت فالاستحياء من الله تعالى أو احد تلاميذه وقال استحي من الله ان يراك حيث نهارك او يفقدك حيث امرك فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه وكان اشد حياء من العذراء في هذا بمعنى انه يستحي عن يقابل الناس بسوء مما يحكدهم أو يغذبهم فكأنه يرائعه على الناس لا يثبت بصره في وجه احد إلا إذا كان بحاجة ينصر في وجهه إلى يهدق نظره إلى أهد فذلك من أخلاقه أنه لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم إذا غضب لله لم يقوم لغضبه أحد وإلا فانه لا ينتقم لنفسه ان أساء العشرة معه أو تكلم معه بسوء فانه يحلم يحلم عن ذلك الذي اساء اليه عملا بقول الله تعالى اذهب التي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وكذلك كان كثير من الصحابه اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه ألم أنه قوي الإسلام في أهده منع أولئك الذين كانوا يطول الذين هم رؤساء القبائل، والذين كانوا من المؤلفة قلوبهم فجاءه الأقرى ابن حابس وكان من المؤلفة فعلا ما دخل عليه قال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجاهل ولا تحكم فينا بالعدل مشبه راشره ولكن قرا عليه احد الخراء قول الله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعذر عن الجاهلين أَلَمْ ما راها ما تعدي وزهر ولا لي انترك لنفسه ولا لي امر بحبسه اذا اذا عنه ما انا وحده من هذا التنقص اتى رسول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأخبار عن المنافقين انهم قالوا كذا وكذا الذي الى المدينه يخرج ابن الآزل من هالأذل يريد بالأذل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لا تنفقوا من عند رسول الله حتى ينفقوا قال هذه المقالة فلما أقبل إلى المدينة كان ابنه صالحا كان صالحا عند ذلك قال لا تدخل المدينة حتى تأكلها لأنك أنت الأذل ولا تدفل إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاء استأذن رسول الله هكذا قال أبي إذا كان أذن له أذن له ودخل ولم يأنفه ألم تأمى قال لم يقل بالأنسى الأذن أبال أعفى عنه مع أنه قد أطلعه الله على أنه من المنافقين لا يغضب لنفسه هكذا قالت عائشه رضي الله عنه تقول انه لا يغضب لنفسه الا ان تنته حرمات الله فيغضب لله حتى في الامور العاديه لما ان رجلا اطلق امراته ثلاثا كان هذا مخالفا للسنة. فغضب وقال أيضا عبد كتاب الله وأنا بين أظهركم هذا غضبا لله وكذلك لهذا أمثلة أنه إذا تتعلم أهد مما يخاله الشر يغضب لله لما فحكم للزبير أن يستي قبل الأنصاري قال استي يا زبير ما رفل ما عيلى جالك غضب الانصاري وكان أن كان ابن عمتك يعني أنك أقدمته علي لأنه ابن عمتك ولا شك أن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم اتهام له بأنه ما لم ابن امك غضب اذا استوفى للزبيل حقه اصطيا زبيل حتى يبلغ الماء الى الجدر ثم ارتل الماء الى جانب نزل في ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا يا ام حرجا مما قضيت وليسلموا تسليما التوبه للذين يردون على الله وعلى رسوله القريب والبعيد عنده بالحق سوا القريب الذي من اقاربه والبعيد الذي من أقصى القبائل يسوي بينهم ولا يؤثر هذا على قرابته أو لصداقة له أو نفع ذلك وهذا هو العدل القوي والضعيف الغني والفقير كلهم عندهم سوء عنده لا يفضل الغني ولا يميل إليه ولا يفضل القوي على الضعيف بل يحكم بينهم يعني قول الله تعالى وإذا هكمتم بين الناس أنت أهكموا بالعدل فهذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاماً قط هذا من أخلاقه إذا قدم إليه طعام إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهيه لم ياكله تركه ولا يقول هذا فيه كذا وكذا ولا يقول في التمر مثلا هذا فيه السوس ولا يقول الخبز او اللحم هذا فاسد او هذا فيه نتا او ما اشبه ذلك بل لا يعيبه ابدا يأكل مما تأسر انه دون أن يأيب شيئا ذلك الطعام ويقول إنه غير مناسب إنه غير صالح هكذا لا شك ايضا أن هذا من أخلاق ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أأكل متتئ وذلك لأن المتتئ كأنه يعمره نفسه إذا اتكى على ظهره أو اتكى على احد جانبيه وكان يأكله كذلك فإن هذه أكلته أو جلسة المتكبر فلأجل ذلك أكان يجلس عند الأكل متربعا أو يجلس المستوهدا أو يجلس القرفصاء. أو يفرس إهدار إليه ويجلس عليها وينصب الأخرى ينصب الساق ويأكل بهذه الجنسة ويجلسة المتواضع يقيل إنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان ذلك فعل أهل الزهر الخوان يسمى الآن السناق أو السفرة الذي وضع عليه الطعام الطعام هو إناه الذي يضعه على الأرض دون أن يكون تحته أخوان لأنه لا يريد التوسع ولا الترفع في الدنيا ألم يمتنع من مباح؟ أكل شيء من المباحات يعرض عليه وهو يشتهي ألا يمتنع من أكله اذا وجد تمرا اكل منه ولو كان باي شيء من حسن او سوس او نهر ذلك اذا وجد خبزا اكل منه ولو كان خبز شعير وهو اكثر ما كانوا يجدوا خبز الشعير لانه المتوفر اذا وجد شواء اكل منه أكد يوجد لحما ولا يتأسر لهم طبخا فيتصلون على أن يشوه أهل النار فيأكله وهو شواء إذا تأسر له خبز البر أكل أو خبز السعي أكل أو لم يجد إلا لبنا الشارب منه واشتفى به أبي هديث أبي فريرة أنه مر تمسه الجوع مر به النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الجوع فقال اتبعني وجد عند أهله إلى بنا فأمره أن يدعو أهل الصفة وأمره بأن يستيهم من ذلك القده وشربوا كلهم وكأنه دعا به بالبركة وبعد ذلك قال شراط فاشرب ابو فريضه ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قال لا اجد له مسلكه اقتفى بهذا اللبن الذي سيسرق مرة سأل هل عندكم من إدام بهذا الخبز فلم يجدوا الا الخل. فقال اقربوه وجعل يخلف بالخبز وقال نعمال إدام الحل أخل التمر المروح أكل البطيخ أبره طب يعني أنه أكل البطيخ الذي قشرته صفر البطيخ أنوع منه الجرح الأحمر نوع من البطيخ واسمه عند الآن مهل وهذه لغة البربر وإلا اسمه عند العرب الجحس الاصفر الذي يسمى الفلفز وكله من الفواكية التي يسكرها الله تعالى جعله مع رطب وجعله يأكل رطبة و. لقمة من هذا البطيخ كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل الأشياء الحالية العسل فيه لجة الحلاوه التمر كذلك العنب كذلك الزبيل كان يحب هذه الحلوى ويحب العسل هكذا يقول أبو هرأي رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير هذا دليل على أنه أكد ذاهد في الدنيا ألم يشبع يومين أو يوما كاملا إلا ما شاء الله أخبز الشعير الذي هو أعطى الأطعمة، أخرج ولم يتأثر أنه أكلها تشبه، كل ذلك عزما في الدنيا، وإلا فإنه فوت عليه في آخر حياته الدنيا، وجبيت إليه الأموال، جبيت له الغنائم، وقد ثبت أنه علوت عليه. حسب أنكت ذهب أن يكون له حسب أنكت ذهب فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما وقال إذا جيته فضرأت إليك وذكرتك وإذا شبعت حمدتك وشكرتك فكان هكذا وشبعه أيضا شبع أقليل كان إذا أكل أول النهار غداء اتفى بذلك عن الاكل آخر النهار وهو العشاء وإذا أكل آخر النهار عشاء ترك الغداء إذا تغدى لم يتعشى وإذا تعشى لم يتغدى أكل ذلك لأجل التكلم من الدنيا وعدم الانبساط إليها ذكرت آيشة رضي الله عنها قالت كنا نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة في بشهرين وما أوقد في بيت آل محمد النعر قالوا أبي أي شيء كنتم تتغذون أقالت الأسودان التمر والمع لكن هكذا كان قوتهم كل ذلك لأجل عدم الانبساط إلى الدنيا وشهواتها وملذاتها وأن لا يعطي نفسها ما تشتهي لأن النفس إذا أغطيت شهواتها وملذاتها فإنها تتقدم ويقوى طمعها عادة أن الإنسان إذا توسع في المباحات مالت نفسه إلى المكروهات وإذا أعطى نفسه ما تميل إليه من المكروهات فقد تميل نفسه إلى المحرمات فلأجل ذلك يفتم نفسه ويرب أمته على ذلك لكان يقبل الهدية ويكافئ عليها يأتي الذين أهدوا له المكافأة ولو أعطاهم أكثر عن امتئمة هديتهم أدى إليهم الله من الأراض فكافأهم وقال أراضيتم أتالوا نعم فقال إني سأخفض وأسألكم فلما خطب على المنبر قال ارضيتم من اعطيتكم قالوا لا ولم يغضب ان نزل وزادهم ثم ركب المنبر وسالهم قالوا لا نزل وزادهم ولم يغضب الى ان اعطاهم مثل هديتهم ثلاث مرات اربع كل ذلك اي مكافاه لمن يهدي اليه ولذلك كان يقبل الهديه ويثيب عليها وتسمى هديه الثواب ولا ياكل الصدقه التي هي الزكاه واشباهها ويقول لا تحل للصدقة ال محمد انها اوساخ الناس وجد مرة تمره الطريق ورفعها وقال لولا ان تكون من لا أكلتها اعطاها طفلا يمشي معه الصدقه يعني الزكوات وما اشبهها يقول لا يتالق بهما كال ولا ملبس بمعنى انه لا يتكلف في المأسل ولا في الملبس ولا يتكلف أل الكامل، الحسن الأعلى الشهي من الطعام أو الملبس أو ال الذي يعجب الناس أبل يلبسوا المأسان وما تيسر له يأكل ما وجد يلبس ما وجد الثيابي ولو كانت تنسة أو مركعة يأكل ما وجد ولو أطعاما غير شهيا سئلة عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته فقالت كان يخشف نعله ويركع ثوبه هذا من التوضع فقد تهتاد إلى أن تخرز إذا انقطع شسعها أو انقطع شراكها رئيس يصلح ذلك بيده يأخذ الخرز ويخلق النعل ويربط بيها ذلك في السير الذي يسمى الشراك أو الشسع حتى يستمتع بهذه النعل ولا يرميها. إذا انقطع منها شيء وما دامت تصلها أن تلبس يخصفها يركع الثوب قد يركع الثوب عليه سنة فيه يحتاج إلى رقعة يجعل فيه رقعة وهكذا كان صحابته يذكر أن عمر بن خطب رضي الله عنه خاطب مرة وعليه ثوب فيه أربعة عشر رقعة كل ذلك من التواضع يخشى أنه إذا بسط في الأموال أن تمتد نفسه إلى ما فوق ذلك تقول عائشة كان في مهنة أهله يشتغل في مهنة أهله يساعدهم قد يطل الفرش أو يفرشها مثلا أو يأتي بوسادة مثلا يلقيها للضيف أول من يأتي إليه كان عنده مخدة هش هليف إذا جاء أحد من الزوار وضعها له كان يجلس عليها كذلك في مهنة أهله ربما أنه يصلح المنزل يرفع بعض الأواني يغسلها بعد الأكل فيها أو ما أشبه ذلك رأى مرة. أفي منزله أخبزة يابسة أكسرة خبزا أقد سقطت على الأرض فرفعها وأزال ما بيام التراب وقال يا عائشة أترني جوار نعم الله فكلما لما نفرت من قوم فتادت أن ترجع إليهم نعم الله هذه الماكل والمشرد كان يعود المرضى كلما مرض وعاقب المرض يعود عاد مره سعد بن عباده ووجده مريضا فاشكك أنه يموت في ذلك المرض وبكى حتى بكى معه اصحابه وقال ان الله لا يعذب بحزن القلب الا بدمع العين ولكن يعذب بهذا او يرحم كان اشد الناس يتواضعا المتواضع قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة ابعيد من النار قريب من الناس من الاخيار ابعيد من الاشرار يذكر أن الخليفه المنصور طلب من معرفه ائتنا حتى يروي اولادنا انت المؤطؤه العلم إذا قال العلم يؤتى ولا ياتي عند ذلك جاء المنصور وخليفه حتى دخل عليه وجده جالسا على الارض الخليفة كانه استأنف أن يجلس معه على الأرض فقال له حدثني نابعا عن, عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله رفعه تواطع الخليفة وقال أروي لنا كتابك فقال سأسميه الموطا لانك توافقت لروايته اشتهر ان التواضع خلق رفيق الذي يتواضع للناس يلين لهم جانبه يسعهم خلقه ينبسط لهم وجهه يلقاهم بوجه طلق يتبسم في وجوههم اي القاها اي لا ولا يتجبر ولا يترفع على كبير ولا على صغير كل الناس يتوضع لهم الكبيرهم صغيرهم هذه أخلاق النبيين هكذا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيئ أو شريف ثبت أنه قال للمسلم أطمع المسلم سكة إذا, إذا لقيت أور سلم عليه وإذا دعاك فأجيبه إلى آخره يعني إذا دعاك إلى طعام فإن تجيبه فكان يجيب من دعاه أجاب مرة عجوزا أجدت انس أمليكا صنعته طعاما متواضعا أفعجابه ادعاه الرسول يهودي اذ له طعاما وكان فيه الدب الذي يسمى القرع فجعل يتتبع الدب ياكله فجعل انس ياتي به الى جانبه ايجب دعوه من دعاه صغير او كبير غني او فقير دني او شريف يحب المساكين يشهد جنائزهم يعود مراهم لا يفكر فقيرا ولا يهاب ملكا لملكه روي انه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهني مسكينا وترفني مسكينا واحسرني في زمره المساكين وذلك لأن مسكنا فيها تواضع تواضعا لله تعالى فكان يتواضع مع المساكين الذين ليس لهم سبعة وليس لهم ترفع وليس لهم مكانة الناس، يجالسهم ويأنس بهم ويأنسهم ويمازحهم لأجل أن يشعروا بتواضعه وبمحبته لمن جالسه أعتد أتان من أخلاق صلى الله عليه وسلم أنه أحب المساكين أبي حديث ابي هر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أمرني أن أحب المساكين وأدنو منهم وأمرني أن أقول الحق وان كان مرّا وأمرني أن لا بالله لما تلائم وأمرني أن أكثر من قول الله لا قوة إلا بالله لآخرة حب المساكين يعني تقريبهم والدعو منهم لأنهم أهل التواضع وأهل المستنة يشهد جنائزهم يصلي على الجنائز ولو كان الميت من المساكين كانت امرأة اتقوا من المسجد عيتم ارضفهم للكمامات ماتت مرة عيتم ما دفنوها ولما فقدها سأل اينها انا كنتم اذنتوني ان اصلي عليها قال انها ماتت الايدا فقالت دلوني على قبرها فصلى عليها يعود المربع أمن المساكين وأمن الفكراء ونهوهم ألا يحكروا فقيرا الفقراء الذين هم ألا يجدون الوكالين ألا يحكرهم ولا يستطروا من شأنهم ألا يهابوا أهدا الملوك والكبرى ألا يهابهم إلا أنه كان يتعلفهم أن قوله يتعلو قلوبهم كان يركب الفرس والبعير والهمر والمغل ذكرنا أنه ركب فرساً لأبي طلحة وفزع عليه كذلك كان يركب الابن كانت كما تقدم له ناقة تسمى الأرض وناقة أخرى تسمى القصوى يركبها بأسفاله لما كان في امره الحديبيه بركت القسوه فقالوا خلات يعني خجلت فقال خلات وما هو لها بخلق ركب الحمار واردف عليه اردف عليه معاذا يقول كنت الله صلى الله عليه أثمر إجابة المتواضع التواضع أركبه مع ذلك أركب خلفه عبده مرة أو أركب خلفه معاذا وأركب عليه ذلك السؤال مما يذل على تواضعه لا يحب أحدا يمشي خلفه يقول خلي الله لي إلى الملائكة هكذا هذا الحديث هو الله الإهمام الأحمد المسند من جلد الثالث والثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة الثلاثة وابن ماجه رقم مئة وثلاثة أربية وسنده صحيح صلى مرة معه أصحابه وهو شاكي فصلى خلفه قياما وهو جالس فأشار إليهم أن يجلسوا إذن قال أكدتم أن تفعلوا معي فعل فارس مع ملوكها أو فارس الروم يقومون على رؤوس ملوكهم كره أنهم قائمون وفجالس هذا من باب التواضع فأمرهم أن يجلسوا حتى لا يكون ذلك شيء, فيه شيء من الترفع هكذا كان يلبس الصوف وينتع إلى المخصوف الصوف الصوف الظالم ومعلوم انه فيه خشونة لا يكون بينه وبين جلبه شيء مع خشونة على الجسد يصبر على خشونته الثاني ينتع إلى المخصوف مر منها قريبا أنه يخصف نعله النعل الذي قد انقطعه ثم أصله أخصفه هو أو غيره أو لم يجد إلا نعلا قد انقطعه وخصف يعني أصلها بسير ما يسمى بالشراك أو ما يسمى بالشسع أهب اللباس إليه الفبرة الفبرة هي اللباس الملون أصله من قطن وفيه بعض الخطوط الملونة يسمى الحبرة يتوب حبرة رداء حبرة إزار حبرة هكذا كان يلبس أهب اللباس هذه الحبرة ننظر اليمن أن تصنعوا ذلك الوقت في اليمن اعتش تعملوا على بياض من خمرة الحمرة كأنها خطوط فيها لكان أقد نبيس الخاتم لما أراد يكتب إلى ملك الروم وإلى ملك الفرس قالوا إنه لا يقبل إلا, إلا كتابا مخطوما فصانع خاتماً في الله وأمر أن يُكتب فيه محمد رسول الله كان يلبسه في يده اليسرى وأحياناً يلبسه في يده اليمنى أجعل فصه منه أكثر ما يلبسه في الخنصر الأصبع الصغير يجعل هذا الخاتم فيه وفصه منه واحيانا يلبس اول خنصر اليمنى احيانا يحس بالجوع ويتحمل اذا احس بالجوع صبر خرج مره مع بعض أصحابه وقد مسهم الجوع وجد كل منها كل منهم قد حاسن عقد على بطنه حجر لئلا يهش بالجوع وكان قد أد... عتد على او أصب على بطنه حجرين من الجوع هكذا في الصحيحين ثم ذهب مع الصحابه ابي بكر عمر الى ابي بكر ابن تايهان الأنصار الانصار فذبح لهم ذبح لهم أتيساً وأثرت عليه من الرطب وأكلوا وشربوا من الماء فقال لتسألون عن هذا النعيم أخرجكم من بيوتكم الجوع ولم ترجعوا حتى أصابتم هذا النعيم اللهم والرطب والماء عد هذا مما يسألون عنه هكذا يصبر على الجوع حتى يصب بطنه من الجوع الله تعالى قد خيره أقد أعطاه مفاتي أخذها من الأرض وقد عرضت عليه بطحة ومكة ذهب ولكنه مع ذلك امتنعا يأخذها واحترار الآخرة وقال ما لي وللدنيا إنما أنا والدنيا تراتب طال في ظل شجرة ثم راه وتركها فقال يعني من وقت القيلولة في ظل شجرة أجعل الدنيا كأنها وقتاً كصيراً يجلس بأيه ثم يرهل أنه كان يخسر الذكر يخسر من ذكر الله تعالى فمر بنا أنه كان يخسر الاستغفار والتوبة وقد يكرر التسبيه مئة مرة أو سبعين مرة يهدت الصحابة على ذلك يقول إني إذا أستغفر ما أتوب باليوم أكثر من سبعين مرة يجتنب اللغو اللغو في السلام الذي لمن الله تعالى ليفعله بقوله تعالى الذين هم عن اللغو معرضون ولكونه تعالى وإذا سمعوا اللغو أعبروا عنه وقوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فهو يقل اللغو ولا يحب انه ينبسط مع اهله في صلاه الجمعه يطيل الصلاه يعني خشوعا وخضوعا وقياما وقعودا وقراءه ويقصر الخطبه قد تكون خطرته ربع ساعة أو نصف ساعة لا يطيلها يعني لا تكون خطرته طويله في ساعة أو ونصف وأنه ذارك ذبت انه قال ان طول صلاة الرجل يقصر خطرته مئنة من ذكره أكثر الناس يتبسهم أحسنهم بشرى أكان متواصل الأفزان أدائم الفكر ومع ذلك إذا لقي أصحابه أتبسم في وجوههم ولقيهم أدواجه المنبسط أتظهر عليه البشر أي يظهر عليه البره والسرور ومع ذلك أكان يأتيه كثير من الأفزان بما يسمع من المنافقين وبما يسمع من الكفار ومن الأعداء وبما يصيبهم من المصائب موت أكالبه وموت أولاده وأنه ذلك متواصل الأهجان ولكنه يتحمل ذلك أتان دائما الفتر أتان يحب الطيب ويكره لها الكريهة ويقول من أرض عليه طيبا فلا يرده فإنه خذيب النهب لطيب الريح أبواعها المنتنة الكريهة يشرفها ويذكر أيضاً أن الملائكة تترفها أمر من أكل بصلا يعني نيئاً أو ثوماً أو كراساً ألا يأتي إلى المسجد وان الملائكه من ما يتعزى منه بنو ادم فكان الصحابه اذا احتاجوا اليها اكلوها ليقتل طويل عباد العشاء حتى يذهب اليها قبل الفجر او بعد الفجر حتى يذهب اليها قبل الظهر اي انه كان يكره هذه الروائح يتالف اهل الشرف يكرم اهل الفضل لا يطلق بشره عن أهد ولا يدفع عليه يتألف الرؤساء القبائل وذلك لأنهم إذا أسلموا أسلم قومهم تألف عني ابن حاتم وأكرمه لأنه رئيس قومه الذين هم طيب وكذلك يتألف الرؤساء القبائل أكاويينة بن حصن والأقرع بن أحابس وزيد الخيل ونهرهم ألما أرسل إليه علي رضي الله عنه أبي تراب أبيه ذهب أذهب ألم يصف من ترابه فقد سمهوا بين هؤلاء الأكابر ليجع شرهم وليزعوه على قومهم كل ذلك لانه يتالفهم حيث جعل الله تعالى الامر حقهم الزكاه والمؤلفه قلوبهم اهل الفضل يكرمهم يعم ذلك اهل الخير اهل العلم اهل العباده اهل الصدقات كل من كان من اهل الفضل فانه يتالفهم ويكرمهم لا يطوي يبشره عن أهد يعني بشارته وطلاقه وجهه لا ينزوي عن احد ولا يحجب احد ولا يجب أهدا ولا يسيء معاملة أهدا حتى أعداءه إلا اذا غضب لله، يرى الله إذا المباه إذا لا ينكره لما أنهم طلب منه قوم من الحبشه أن يتدربوا على السلاح فرخص لهم أن يلعبوا بسيئة وفي بالمسجد لأن ذلك يتدربوا متنقية على هم السلاح فجعل ينظر إليهم